إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين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 لَمْ أم أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّنَا مُبْرِمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ